جدد حياتك، حياتك يا اخي الكريم ويا أخته. أنت مكون من أمرين، أنت مكون من جسد ومن روح. في الحقيقة لا نحن نهتم بالجسد وحظوظ خارجية أو ظاهري. فنهتم بالشكل ونهتم بالسيارة ونهتم أن نطور العمل. ولكن هل سألت نفسك سؤال؟ النفس التي داخل جسدي الروح التي بالداخل لماذا لا اطورها أكثر العقل الذي عندي هل انا فعلت تفعيل جيد هل انا افكر تفكير جيد هل هذا هو هدفي في الحياه فقط اداوم أرجع الظهر اتغدى انام بعد العصر بعد الم... هذه حياه لماذا لا يكون لك نظره لنفسك لماذا لا اكون انا خير من أنا هل فكرت في هذه الحكمة التي تقول الجندي الذي لا يطمع أو لا يطمع أن يكون جنرال فهو جندي خبي احضر الدورات التدريبية والعقلية نصيحة لك إذا سمعت بدوره فيها تطوير لك تطوير قدراتك اقسم بالله أن داخل كل واحد منا أمور لا يعرفها والله الذي لا إله غيره إنك تستطيع أن تكون أفضل بألاف الدرجات من وضعك الذي أنت الآن عندك كنز عظيم أتظن أن الله خلق خلايا الدماغ كم خلايا هائلة هذه خلقت فك فقط بس كيف اشتري سيارة العقل الجبار هذا الذي عقلك لما استخدمه اليابانيون ماذا صنعوا وانا وانت لما استخدمناه في وش ناكل وش نشرب هذا مجال التفكير العقلي فقط لماذا لا تفتكر وسيلة دعوية جديدة لم تخطر على بال لماذا لا تفتكر وتخرج للامه فكرها رائدة في تربية الأبناء لم يسبق لها مثيل اتدري لماذا لان عقلك لم يتحرك هذا يسميها ابن تيميه رحمه الله يسميها رياضة العقول كم هي مراكز اللياقة؟ كثيرا الصحة الجسدية العقل السليم في الجسم السليم ولا لا ألسنا بحاجة إلى رياضة العقول نحتاج إلى إنشاء مراكز كيف نفكر كيف تفكر في حياتك كيف تكون أنت خير من أنت لا تفكر في المال الذي يساهم على صناعة حياتك العقلية والنفسية يقول لك الدورة بل ريال أنا لست في هذا المجال أدعو أو أرشح دورات أو قضية تجارية لا والله ولكن أعرف بعض الأخوة لم يكن يظن أنه شيء حضر دورة واحدة نفع الأمة لو أعطيناه مليار النفع الذي حصل للأمة من حضوره شيء لا يدركه العقل يا اخوه نحن نملك أشياء عظيمة قد هيأوك لامر لو فطنت له فارباء بنفسك أن ترى مع الهمل أنت شيء عظيم أتقول ما عندي سالفة أنا لا شيء أعرف أحد الأخوة الآن له مكتب استشارات ورشح إلى القام محاضرات في دول جلست معه قبل أيام اتدري ماذا كان كان جندي مع ابتدائي فقط يقول دخلت إلى مكان مكان عسكري فرأيت عبارة مكتوب فيها الجندي الذي لا يطمع أو لا يطمح أن يكون جنرال فهو جندي غبي اثرت في نفسي فقررت إكمال الدراسة درست لي متوسط وثانوي أخذت الجامع ماجستير دكتوراه يرشح الآن طلبوه بعض الدول لإلقاء محاضرات محاضرة بمبالغ هائلة هذا لو نظرنا إلى صورة قبل عشر سنوات لرأيناها إنسان قد ما يكون له قيمة ولكن لما رجع إلى نفسه مع أن الإمكانيات غير متوفرة ولكن الله عزوه إذا علم صدقك أعانك قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير